برنامجكم هدى للناس حرصنا طوال تناولنا له وطوال تقديمه لحضراتكم حرصنا فيه أن نصا قرآنيا كريما من النصوص ذات الصلة المباشرة بقضايا الناس بأخلاقهم من امور المتعلقه بحقوق الاباء والابناء والاماء